قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الضن وإن أنتم إلا تقصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل من الذين شهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون